اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي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 المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسانك ك أذنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئلا ميتهم المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون, والمرجفون في المدينة لنظرا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 ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيم